أجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء تأخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل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 إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء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 الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا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 يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء